كنت قد ذكرت في اللقاء الماضي أن الإمام النووي رحمه الله تعالى حكى اتفاق العلماء على جواز تطهر المرأة بفضل الرجل دون العكس وقلت هذا النقل يخالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والعكس فإما أن يكون في هذا الحديث مقال وإما أن يكون في حكاية الإجماع مقال والذي تطمئن إليه النفس أن يكون في الإجماع المقال لأن الحديث صححه غير واحد من أهل العلم وهو كذلك أخونا محمد جزال خير بحث المسألة وأتى لنا بهذه الأقوال اتداءا أتى بكلام النووي في المجموعة أنا ما نقلته عن النووي كان من شرحه لصحيح مش فهو أتى بقول النووي في المجموع قال واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل وقال تعليقا على حديث حميد الحميري رضي الله تعالى عنه عند أبي داود رحمه الله وليس هو مخالف للأحاديث الصحيحة بل يحمل على أن المراد ما سقط من أعضائهما ويؤيده أن لا نعلم أحدا من العلماء منعها يعني المرأة فضل الرجال فينبغي تأويله على ما ذكرته إلا أن في رواية صحيحة لأبي داود والبيهقي وليغترفا جميعا وهذه الرواية تضعف هذا التأويل ويمكن تتميمه مع صحتها ويحملنا على ذلك أن الحديث لم يقل أحد بظاهره لونهي المرأة عن التطفض بفضل الرجل ومحال أن يصح وتعمل الأمة كلها بخلاف المراد منهم هذا كلام النووي رحمه الله تعالى أن الأمة كلها على عدم او الأمة كلها على جواز تطهر المرأة بفضل الرجل دون العكس لكن هذا الكلام فيه نظر وحكاية الإجماع فيها مقال قال الزركشي رحمه الله تعالى في شرح الزركشي تنبيه لم يتعرض الخرقي رحمه الله تعالى لعكس هذه المسألة وهو فضل ما خلا به الرجل للنساء هو ايه؟ دي يا طيب وقوة كلامه يعذي أن ذلك لا يؤثر منعا ثم قال وعن بعض الأصحاب أنه منعهن من ذلك لما روى حميد الحميري رضي الله تعالى عنه وذكر الحديث طبعا الزركة شعه حنبلي إذا هنا نقل عن بعض أصحاب احمد أنهم يمنعون المرأة من فضل طهارة الرجل عملا بالحديث الذي ذكرناه وفي القوانين الفقهية قال محمد ابن أحمد الكلب الغرناطي رحمه الله ويجوز أن يتطهر الرجل بفضل المرأة خلاف لابن حنبل ويجوز العكس خلافا لقوم ويجوز العكس خلافا لقوم يابا أثبت هنا لايه الخلاف في المسألة قال ابن تيميا رحمه الله تعالى في شرح العمده فأما فضل الطهور وهو ما تبقى في الإناء فهو طهور سواء كان المتطهر به رجلا أو امرأة ثم قال فأما فضل طهور الرجل للمرأة فلا بأس به في المنصوص المشهور وقيل تمنع منه وقيل إذا ده في إثبات الخلال قال الحافظ في الفتح ونقله عنه الشوكان في النيل ونقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس وفيه نظر فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي رحمه الله والطحاوي إيه؟ حنفي يبقى الآن الخلاف ثابت عند الحنبلة وعند الملكية وعند الحنفي قال في مواهد الجليل ودمالك أيضا وحكى النووي على جواز ذلك الإجماع يعني تطفر الرجل والمرأة من إناء واحد وكذا تطفير المرأة بفضل الرجل جائز بالإجماع قلت وفيما ذكره من الإجماع نظر لنقل ابن رشد الملكي الخلافة في ذلك قال ابن رشد في بداية المجتهد اختلف العلماء في آثار الطهر على خمسة أقوال وذكر منها وذهب اخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرع معا وقال قوم لا يجوز وإن شرع معا وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إذن الخلاف ثابت في المذاهد الثلاثة المذكورة حنفية والمالكية و... لا مش الشفعية بأس الحنابلة الشفعية فالظاهر الله تعالى أعلم أنه النووي رحمه الله رأى اتفاق أصحابه الشافعية على جواز تطهر المرأة بفضل الرجل فحكاه إجماعا في كل المذاهب والصواب إما أن نقول بالمنع للرجل والمرأة معا وهو مقتضى الحديث وتكون على سبيل الكراهة أو يكون على سبيل الكراهة التنزيهية كما رجحنا في اللقاء الماضي طيب نستكمل بعد ذلك التعليق على حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبع ماشي المشكلة ايه المشكلة في ذلك سؤالك ايه فذكرت الان ان النساء والرجال كانوا يتوبعون معا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سؤالك ايه بقى ذكرت الحديث ايه سؤالك فيه لا لا, لا احنا نتكلم عن رجل يتوبع او يتطهر من اناء ويبقى في هذا الاناء بقي فتأتي المرأة من بعده وتستعمل هذا الماء مش مع بعض اجتماعهم على الاغتسال او الوضوء من اناء واحد هذا متفق عليه ما فيه فيه خلاف اصف خلاف في مسألة لو ان الرجل خل بالماء ثم جاءت المرأة تتطهر بهذا الماء بعدها او العكس المرأة اللي خلت بالماء ثم جاء الرجل يتطهر بعدها هل هذا يجوز ولا لا فيه الخلاف المذكور لنهي النبي فسلم عن هذا عن أن يتطهر الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل في حديث حميد الحمياري رضي الله تعالى عنه وسبق التعليق عليه في اللقاء الماضي قلنا قد انتهينا إلى قول الشارح في الحديث الأول يعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذكر أنه توضأ وضوءه للصلاة وفي الحديث حديث ميمونة ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل الرجلين الى نهاية الغسل فهل تغسل القدمان مرتين مرة مع الوضوء الذي يسبق الغسل ومرة في نهاية الغسل ام يخير المكلف بين تقديم غسلهما وتأخيره أم التأخير أفضل هذه مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله تعالى تتعلق بموضع غسل القدمين قيل لا تغسلان مع الوبوء بل يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب المالكي ومذهب الشافعية ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى وقيل تغسلاني مع الوضوء وهو مذهب المالكية والمشهور عن الشافعية أو عند الشافعية وقيل تغسلاني مع الوضوء وبعد تمام الغسل مرتين وهو المشهور من مذهب الحنابلة وفي رواية عن أحمد رحمه الله أن التقديم والتأخير سواء يعني مخير بين هذا وذات لا فضل لهذا على ذاك وقيل ان كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخير غسلهما وإلا فالتقديم وهو ظاهر اختيار الشارح رحمه الله تعالى فعندنا في المسألة كم قول فإما التقديم وإما التأخير وإما التخير وإما النظر إلى طبيعة المكان هذه أشهر الأقوال في هذا الباب الذين قالوا يؤخر غسل القدمين استدلوا بحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وفيه ثم أفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه ومن قال لا يؤخر غسلهما استدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي مر في الباب السابق من قولها توضع وضوءه للصلاة والأصل أن يحمل على الوضوء الكامل نعم ولعل من خير بين التقديم والتأخير رأى أن حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما صفتان في الغسل فأيهما فعل فقد أتى بالسنة يعني إيه قالوا أن عائشة رضي الله تعالى عنها حكت ما رأت وميمونة كذلك نقلت ما رأت يبقى النفس السلام كان مرة بيقدم غسل جدلين ومرة بيأخر غسلهما يبقى دا يدخل في خلاف التنوع من شاء فعل كذا ومن شاء فعله كذا يبقى للغسل ايه؟ صفتان صفة بتقديم غسل الرجلين وصفة بتأخير غسلهم ومن قال إن التقديم والتأخير يتعلق بالمكان قال الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم غسل قدميه في حديث ميمونة عند الحاج كما لو كانت الأرض طيناً ويدل لهذا أن النبس سلم لم يغسل قدميه في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إلا في رواية سيأتي الكلام عليها قال النووي رحمه الله كان النبس سلم يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطيل لا لاجل الجنابة لا تيما وإن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت إيه ثم تنحى فغسل قدميه تنحى يعني إيه انتقل من مكان الغسل لأن العادة جارية أنهم كانوا يغتسلون على الأرض وتساقط الماء على الأرض يجعل فيها من الضحض والطيل ما يعلق بالقدمين فتنحى ليغسل إيه؟ قدمين في مكان أخر ومن قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل استدل برواية مسلم رحمه الله تعالى لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عنها رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حسنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه يبقى قولها توضع وضوءه للصلاة إن حملنا على الوضوء الكامل يبقى هنقول ايه غسل رجليه ثم قولها بعد ذلك ثم غسل رجليه في نهاية الغز يبقى عمل ايه اعاد غسلهما مرة ثانية لكن انفرض أبو معاوية بقوله ثم غسل رجليه عن جميع من رواه عن هشام قال الحافظ رحمه الله في الفتح استدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل ولا يؤكر غسل رجليه إلى فراغه وهو ظاهر من قوله كما يتوضأ للصلاة وهذا هو المحفوظ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من هذا الوجه لكن إبه هنا المحفوظ من قول عائشة رضي الله تعالى عنها أنه إيه توضع وضوءه للصلاة لكن رواه مسلم من رواية أبي معاوية عن هشام فقال في آخره ثم أفاض على سائل جسده ثم غسل رجليه وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام قال البيهقي وهي غريبة صحيحة صحيحة بيعتبر ايه ثقة روته نعم قلت كلام للحافظ لكن في رواية أبو معاوية عن هشام مقال أن قد يكون رجال الإثناد كلهم ثقة لكن رواية واحد عن أخر تبقى فيها ايه فيها مقال أبو معاوية ثقة هشام ثقة لكن لو اجتمع صروى أحدهما عن الآخر يبقى هذا الجمع في ايه في مقال زي رواية ثماك عن عكريمه وهكذا ثماك وحده ثقة عكريمه وحده ثقة لكن رواية ثماك عن عكريمه خاصة فيها مقال وكذلك ايضا رواية ابي معاوية عن هشام وان كان كل منهم ايه ثقة نعم. قال نعم له شاهد من رواية أبي سلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه أبو داود الطيالسي فذكر حديث الغسل كما تقدم عند النساء وزاد في آخره فإذا فرغ غسل رجليه فإما أن تحمل الروايات عن عائشه رضي الله تعالى عنها على أن المراد بقولها وضؤه للصلاة أي أكثره وهو ما سوى الرجلين الكلام اللي احنا ذكرناه قبل ذلك وقلنا إن قد يحمل قولها توضأ وضوءه للصلاة على الغالب وليس على نفس وضوء الصلاة وده ما صرحت به ميمونة رضي الله تعالى عنها في روايتها فتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه يبقى يمكن أن نحمل حديث عائشة توضع وضوء أهل على الغالب أي ما عدا القدمين أو يحمل على ظاهره ويستدل برواية أبي معاوية اللي احنا ذكرناها الآن طبعا على افتراض ثوتها على جواز تفريق الوبوء ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية ثم غسل رجليه أي أعاد غسلهما لافتيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء بل المسألة الآن تحتمل كم وجه ها ثلاثة أوجه الوجه الأول أن نحمل قول عائشة رضي الله تعالى عنها توضع وضوءه للصلاة على الغالب ورواية أبي معاوية أنه توضأ وضوءه للصلاة وأخر غسل رجله ثم أعاد غسله ممرة ثانية وده الوجه الثاني لكن قلت الشاهد الذي أشار إليه الحافظ أخرجه الطيالسي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء ابن السائد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول سلم إذا اغتسل من الجنابات بدأ فغسل يديه ثم أخذ بيمينه فصب على شماله فغسل فرجه حتى ينقيه ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا لليمن واليسر ثم صب على رأسه وجسده بالماء فإذا فرغ غسل قدميه ورواه احمد ايضا من نفس الطريق وقد انفراد حناده بن سلمى بذكر تاخير تاخير غسل القدمين عن جميع من رواه عن عطاء وانفراد عطاء بذكر التسليك في مساله المضمضه والاستنشاق وغسل الوجه واليدين وكذا فهل عطاء يحتمل مثل هذا التفرد لا ارى ذلك ده سؤال واجبت عليه عطاء ابن ثابت وإن وثقه جماعة من الحصاظ إلا أنه لا يحتمل مثل هذا التفرد يعني هو تفرد بذكر التفليت كل اللي ذكروا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل زراعيه ده الروايات اللي جاءت مفصلة والروايات الأخرى فيها توضأ كما يتوضأ للصلاة فهل نقول توضأ كما يتوضأ للصلاة ثلاثا ثلاثا ولا نحملها على الروايات المفصلة اللي ذكرت فيها مجرد الايه المضمضه والاستنشاق يبقى مره غسل الوجه يبقى مره غسل اليدين الى المرفقين يبقى ايه يبقى مرة التفصيل لا شك اولى من الايه من الاجمال نعم فأقول ان عطاء ابن زيد ليس, ليس من القوة دي القوه بمكان يحتمل مثل هذا الايه التفرد واحمد رحمه الله تعالى روى هذا الحديث ولم يحتج به وذمن العلل التي يغفل عنها بعض المشتغلين بالحديث لا ينظرون إلى الأئمة الذين نقلوا هذا الحديث فلما تكلموا في فقهه لن يعولوا عليه ولو كان ثابتا عندهم ما عدلوا عنه أبدا وبالذات احمد رحمه الله تعالى يعني كيف لأحمد رحمه الله أن يروي الحديث في مسنده ثم لا يرى التسليف في وضوء الغسل لو كان الحديث ثابتا عنده ايه لقال به فلما اعرض عنه علم ان هذا من اعلاله للحديث رحمه الله تعالى نعم قلت واحمد رحمه الله روى هذا الحديث ولم يحتج به فإنه كان لا يرى التسليف في وضوء الغسل قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح صحي البخاري مجلد واحد صفة 28 لن ينص احمد إلا على تسليف غسل كفيه ثلاثة وعلى تسليف صب الماء على الرأس ولو كان ثابتا عنده ما عدل عنه رحمه الله تعالى وحمد ابن سلم اختلف في سماعه من عطاء هل كان قبل اختلاطه أن بعده. فقال ابن معين وابو داود والطحاوي وحمز الكتان وابن الجارود ويعقوب بن سفيان وغيرهم سماع حماد من سلمة سماع حماد ابن سلمة من عطاء قديم يعني قبل اختلاطه وخالفهم عبد الحق في الاحكام فقال سمع منه بعد الاختلاق واعتمد كلام العقيلي ورجح الحافظ في التهذيب ان حمادا سمع منه قبل الاختلاط وبعده فإذا كان الأمر كذلك يتوقف في قبولي حديثه لأن لا ندري قد يكون هذا من الأحاديث التي سمعها من عطاء بعد اختلاطه وقد يرجح هذا هذا التفرد الذي ثبت عن عطاء او عن حمد ابن سلم في هذا الحديث اللي هي تأخير غسل القدمين الى نهاية الغسل إلا أنه عن الحافظ في التلخيف رجح أن سماعه من عطاء كان قبل الاختراف وعلى كل فلا يحتمل تفرد حمد بن سلمة عن عطاء ولا تفرد عطاء إذا خالف جمع استقاط الذين رووا هذا الحديث ولم يذكروا تأخير غسل القدمين عن عائشه رضي الله تعالى عنه ومحل الشاهد من الحديث قولها ثم يتوبأ وضوءه للصلاة ثم غسل رجليه فالحديث ظاهره أنه غسل رجليه مرتين مرة مع الوضوء ومرة بعد تمام الغسل إلا أن يقال أن قولها توضأ وضوءه للصلاة محمول على الغالب أي عداء الرجلين فإن كان كذلك فالتأخير أولى لأنه المقطوع به في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه وقد عقب الحافظ رحمه الله على النووي رحمه الله تعالى في قوله أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه لأن أكثر الروايات عن عائشة رضي الله تعالى عنها وميمونة رضي الله تعالى عنها كذلك له إكمال الوضوء فقال من دنتها كلام النووي قال الحافظ تعقيبا وتعليقا كذا قال وليس في شيء من الروايات عنها أي عن عائشة التصريح بذلك بل هي إما محتملة كرواية توضأ وضوءه للصلاة أو ظاهرة في تأخيرهما كرواية أبي معاوية المتقدمة وشاهدها من طريق أبي سلمة ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة رضي الله تعالى عنها في تأخير غسل قدمين أو صريحة في تأخيرهما كحديث الباب يعني رواية التصريح في رواية ميمونة وفيها توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ورويها مقدم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش وقول من قال إنما فعل ذلك مرة لبيان الجواز متعقب فإن رواية أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش او فإن في رواية احمد عن أبي معاوية عن الأعمش ما يدل على المواظبة ولفظه كان وإحنا قلنا أبي كده إن كان العصر تحمل على الايه؟ على التكرار والاستمرار كان رسول سلم إذا اغتسل من الجنابك يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه فذكر الحديث وفي اخره ثم يتنحى فيغسل رجليه هذه اقوال العلماء في هذه المساله ما الذي يغلب على ظنكم انه الارجح او الصواب الوضوء الكامل الاول ثم بعد ذلك يغسل رجليه ولا خلاص طيب وانت يقولي التأخير فيها حد ثاني يقولي يا خالف في قولين الوقت التأخير والتقديم القولين ده قولي ثالث يعني التخيير انشاء قدم وانشاء اخر ها يبقى تقديم او تأخير ما هو نفس الكلام تقديم او تأخير لانه انقدمهم خلاص يستغني عن اعادة غسلهم ها في الحاجة ليه حسب المكان <تصفيق> أنا الاقوال كلها منهم يغسل مراتين طيب وابتداء الفقهاء رحمهم الله تعالى يميلون غالبا في مثل هذه المواقف إلى اعتبار الروايات المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حتمل حملها على صفة واحدة أولى من حملها على عد الصفات يعني إيه الوقت إحنا عندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الصحيح خلينا نتكلم عن حديث العياد الصحيحة بعيدا عن زيادة, أو زيادة ثم غفل قدمين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في توضأ وضوءه للصلاة ورواية ميمونة رضي الله تعالى عنها فيها التصريح انه توضأ وضوءه للصلاة عدا رجليس ثم غسل قدمين لو اخذنا برواية ابي معاوية اللي فيها تأخير غسل القدمين يبا هنا هنقول ان اتفقت رواية عائشة من طريق ابي معاوية مع رواية ميمونة في تأخير غسل القدمية فهل الاولى ان نقول ان غسل القدمية في الاول والاخر ولا نقول ان هو اخرهما ويكون قول عائشه توضأ وضوءه للصلاة اي عدى رجليه كما جاء مصرحا به في رواية ميمونة عمل الفقهاء يقتضي أن يحمل قول عائشة على الغالب لأنه لا داعي لتكرار غسل القدمين زي ما قلنا قبل كده لا داعي لتكرار غسل وضوء غسل أعضاء الوضوء التي قدم غسلها حال غسل البدن أو تعميم البدن بالما قلنا لا يشرع قفل إعادة غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية مع البدن فكذلك يقال في مسألة الايه؟ القدم إذا غسل أولا فلاحاجة إلى غسلهما ثانيا زيها زي سائر أعضاح الوضوء وإلا لماذا الرجلين طيب أخونا بيقول اعتبار المكان طيب هذا المكان إما أن يقال إن أصابه طين فيقال وهل الطين يقتضي غسل القدمين وإن غسلهما لأجل الطيم هل هذا داخل في الغسل المشروع السبب مختلف هو غسلهم لإيه لإزالة الطين عنهما إذن قضية ليست قضية تعبدية ولا لها علاقة بالغسل أصلا عشان نقول لأجل المكان او يقال ما قاله الحنفية إن لما كان بيغتسل ربما كان يغتسل في طصف ونحوه فيكون الماء المتفاقط ماء إيه مستعمل وبالتالي يغسل القدمية في مكان بعيد عن الماء المستعمل لأن الماء المستعمل عندهم ليس ليس طهورا يبقى ده الاحتمال الثاني وهذا الاحتمال ضعيف لان احنا رجحنا قبل ذلك ان الماء المستعمل طهور يجب او يجوز التطهر به ولا يعكر على التطهر به كونه استعمل في اعيال البدن أو نحو ذلك وإذا قلنا ان حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه الصريح أنه توضأ وضوءه للصلاة عدى رجليه أصحح الأحاديث في الباب يبقى الذي تميل إليه النفس أو تطمئن إليه النفس تأخير غسل القدمين تأخير غسل القدمين لأنه صريح في رواية ميمونة نحن نقول رواية ميمونة من جهة الإسلام أصح اللي هي فيها التصريح توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه وثم فيها ايضا ثم تنحف غسل رجليه يبقى اذا فيها وضوح تام من انه اخر غسل الرجلين الى نهاية الغسل وحديث عائشة يمكن جمعه مع حديث ميمونة باني نقول توضع وضوء اهلو الصلاة اي على الغالب ويبقى هنا التأخير اولى سواء قلنا يعني التأخير اولى ليه سواء قلنا السبب هيكون الماء المستعمل اللي القدم موضوعة فيه او الطين اللي هيكون عليه او, أو الى اخره خاصة وان كان يقتصد اقتصادا ظاهرا في استعمال الماء فاذا كان هيغسل قدميه في الاخر يبقى يخليهم للإيه؟ للاخر وانحنا قلنا من المقصود من تقديم غسل اعضاء الوضوء شرف ليس انه إيه؟ الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر هو ده ترتيب للغسل المستحب أنه يبدأ بغسل إيه؟ أعضاء الوضوء وليس في هذا أنه هو الوضوء الذي يزول به الحدث الأصغر يبقى هنا الجمع بين حديث عائشة وحديث ميمونة يرجح والله تعالى أعلم تأخير غسل القدمين يليه مباشرة القول بالتخير انشاء قدم وإن شاء أخر أما القول بالتكرار وتفضيل التقديم ففيهما مقال لأن تفضيل التقديم من دليل محتمل اللي هو يتوضع وضوءه للصلاة ومسألة القول الثاني اللي هو التكرار فيها نظر لأن احنا قلنا اعضاء الوضوء اصلا لا يعدغس لها فلماذا القدم يعدغس لها هذا والله تعالى اعلم واضح الكلام ولا مش واضح ما قلت بعدها لشان الوراء اللي معاكم والحنفية يقولون ان الحامل على غسل الرجلين كون المكان قد اجتمع فيه ماء مستعمل فيغسل القدمان من الغسالة وهذا قول ضعيف لان الماء المستعمل صهور على الصحيح كما تقدم بيانه والله تعالى يقول الماء المستعمل صهور للمستعمل ام للكل للكل لان احنا الان حكمنا على الماء بغض النظر على من يستعمله فاذا قلنا الماء هذا الماء صهور يبقى طهور للكل لا يخص شخصا دون الآخر قد يقول قائل ان النفس تعف ان هو يستعمل الماء المتساقط من بدن غير او نحو ذلك هذا امر لا يشغلنا ولا علاقة له بمحل النزاع وانت قد تكره ذلك وغيرك يقبله فلا بأس بذلك يبقى الماء المستعمل طهور على الراجح سواء استعمله من استعمله او غيره وخلاص احنا بنقول النهي هنا على سبيل الكراهة هي فقط وليس على سبيل المنع الجاذب طيب قول الشرح بعد ذلك في هذا الحديث أن ميمونة رضي الله تعالى عنها جاءت فتصلم بخرقة إلى آخر ما قال دواب الإمام النووي رحمه الله تعالى لهذا الحديث بابه نفض اليدين من الغسل عن الجنابة قال الحافظ استدل به على جواز نفض ماء الغسيل والوضوء والرواية التي فيها ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها في رواية فاحب بخاري ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها قال الحافظ زاد في رواية كريمة قال أبو عبد الله يعني لم يتمسح بها يبقى ينفض هنا بمعنى إيه ليس معنى النفق اللي هو مذكور في الرواية السابقة وإنما المقصود بإيه أي يتمسح بهذا المندي قال ابن دقيق رحمه الله ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء ألا ينفض أعضاءه وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء آه. وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله وما استدل به على كراهة النفض وهو ما ورد لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان حديث ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح انتهى كلام ابن دقيق رحمه الله تعالى وقال ابن الملقم قولها وجعل ينفض الماء بيده فيه دليل على أن نفض اليد بعد الغسل والوبو لا بأس به كما قال القرطبي وفيه رد على من كره التمندل وقال استعمال المندل يعني وقال إن الوضوء يوزن إذ لو كان كما قال لما نفضه عنه لأن النفض كالمسح في إتلاف ذلك الماء قال والمسألة عندنا أي الشافعية فيها ثلاثة أوجه ذكرتها في شرح المنهاج والمختار أنه مباح يستوي فعله وتركه إيه؟ استعمال المنديل أو التنشيط الأقوال الثلاثة التي أشار إليها أحدها أنه يكره في الوضوع والغسل التنشيط وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى والقول الثاني لا بعث به فيهما وهو قول أنس بن مالك والثوري وبه قال مالك رحمه الله وثالثها يكره في الوبوع دون الغسل روية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والذين قالوا بالكراهة أخذوها من رد النبي صلى الله عليه وسلم الخرقة فرد عليهم ابن دقيق بقوله قالت أتيته بخرقة فلن يريدها يعني ردها رد عليهم ابن دقيق بقوله وأما رد المنديل فواقعة حال يتطرق إليها لاحتمال فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيث بل لأمر يتعلق بالخرقة او غير ذلك قلت وهو كذلك يعني إيه قد يكون رأى مثلا في الخرقة نوع وسخت لا يحب أن يمس بدنه أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم خاصة او في هذه الساعة خاصة أن يبقى جسده رطبا إذن وقائع الأحوال لا عموم لها صلما إن الفعل ذه يحتمل إنه فعل لأجل كذا او لاجل كذا او لاجل كذا وليس عندنا دليل يعين الاحتمال الصحيح من هذه الاحتمالات يبقى هنا بنقول ايه اذا تعين او اذا تعدد الاحتمال سقط به الاستدلال في حاله ايه ان لا يقدم احتمال على احتمال اخر بدليل يعني لا سبيل الى تعيين احد هذه الاحتمالات نعم آآ بل يقال لو لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم التنشيف لن تأكه احدى زوجاته بهذه الخرقة وبه استدل على استحباب التنشيف يعني اقول ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصور أنها تكون معشرة النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة وتعلم ان كل مرة كان يغتسل فيها لا يستعمل خرقة أو منديلا ثم تأتيه بخرقة أو منديل هذا أمر يعني شيء فيه مستحيل لو لم تكن رأته قبل ذلك يستعمل المنديل او الخرقة ما أتته بالخرقة في هذه الايه في هذه الساعة نعم وقد ورد الباب جملة أحاديث لمسألة التنشيط قد يستأنس بمجموعها وإن كانت مفرداتها ضعيفة كحديث قيس بن سعد بن عبادة أنه عليه الصلاة والسلام التحف بملحفة بعد الغسل رواه أبو داود وحديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح وجهه بطرف ثوبه رواه الترمذي وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان لرسول الله سلم خرقه ينشف بها بعد الوضوء قال الترمذي حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ليس بالقائم ولا يصح عن النبي سلم في هذا الباب شيء قلت وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد حثنا حديث عائشه كما في الصحيحة 2098 فليراجع إذن هذه الأحاديث بمجموعها يمكن أن يستأنس بها على مسألة الايه؟ جواز التنشيذ والظاهر والله تعالى أعلم أن ما اختاره ابن الملقن هو الصلاة وهو أنه مباح يستوي فعله وتركه ثمن أراد أن ينشف بعد الغسل أو لضوء فله ذلك ومن ترك فله ذلك لا فضل لهذا على ذاك إذن هي المسألة شخصية محض ولا دخل للتعبد فيها وحتى لو قلنا أن النفس سلم تنشف في بعض الأحوال نحتاج أن نثبت أنه تنشف تدينا أنه نشف أعضاؤه إيه؟ تدينا وإذا قلنا أنه فعل وترك يبقى الأصل إيه؟ جواز هذا وذاك وهذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم قوله بعد ذلك لا يجب دلك الجسد في الغسل وهو كالدلك في الوضوء سنة هذه مسألة أيضا خلافية وما رجحه الشارح رحمه الله تعالى هو مذهب الجمهور خلافا للمالكية الذين يرون وجوب التدليك بل شرطيته حتى إن الإمام مالك عليه رحمة الله كان اذا سئل عن الغسل بغير دلك يقول لا يجزئ عندنا في المسألة ايه قولين قول الجمهور باستحباب الدلك فقط وقول المالكية بوجوبه قال القرافي رحمه الله تعالى القرافي ايه مالكي ومن الخلاف هل حقيقة الغسل لغة الإيصال مع الدلك إيصال الماء إلى العضو مع الدلك فيجب وهو الصحيح ده كلام هو ولذلك تفرق العرب بين الغسل والغمس لأجل التدليد فتقول غمست اللقمة في المراقي ولا تقول غسلتها او نقول ده كلام مين ده كلام القرافي ترجيحا لي ان معنى الغفل ايصال الماء مع الدلك يقول او نقول حقيقته اي الغفل الايصال فقط لقول العرب غسلت السماء الارضة اذا امطرتها ايه رأيكم ليه لأم الاية قالت لا. فاغتفلوا يبقى الحكم هنا الامر به الاختشال طيب ايه معنى الاختشال هل هو مجرد وصول الماء الى البدن او تعميم البدن بالماء ولا في معنى زائد وهو الدلك هو فرق بتفريق غريب جدا ان العرب تقول غمست اللقمه في المرق ولا تقول غسلته ليه لان الغمس لا يحتاج الى دلك والغسل يحتاج الى دلك هذا كلام فيه نظر ليه لان التفريق والله تعالى أعلم هنا ليس راجعا إلى وجوب الدلك أو عدمه وإنما فرق بين الماء والمرق لأن الغسل يراد به الطهارة والنظافة وهو مختص بالماء وهو مطهر بخلاف المرق وللأ يبقى هنا لما جئولهم غسلت السماء والأرض إذا انطرتها ده إيه ده أصح لأن حصل فيه نعم نعم الطهار حتى لو كان على سطح الارض نجاسي والماء ازال عين هذه النجاسة نقول الارض ايه نقول الارض ساعة اذن طاهرة بل انت لو معك توب في نجاسي ومشيت في المطر والمطر نزل النجاسة دي او ازال عين النجاسي سوبك طاهر ولا لا سوبك طاهر يبقى هنا العرب لما فرأت بين الغمس والغمس لأن الماء هو الذي يصلح للتطهير دون غيره كما سيأتي ديانة واستدل الجمهور على عدم وجوب الدلك بعدة أدلة منها حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما سألت النفس السلم عن نقض الضفائر في الغسل فقال لها إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري لم يذكر إيه الدلك وإنما ذكر الإفابة فقط وكذلك حديث وكذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أجند ولم يجد ماء فاعتزل, أو فاعتزل الصلاة فلما أتى الماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه عليك ولم يأمره بأدلك آآ وحديث أسماء بنت شاكر رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل فذكر الحديث ثم قال ثم تصب عليها الماء ولم يذكر الدلك إلا في غسل الرأس فقط ولا يتصور أبدا إن يكون الحديث واحد والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالدلك في موضع ثم يهمل ذكره فين؟ في موضع أخر وكذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليبتق الله وليمسه بشرته او فليمسه بشرته مباشرة فليمسه بشرته لم يذكر فيه غير الإيه؟ الإنساس او إيصال الماء إلى البدن قالوا ولو كان على بدنه نجاسة فصب عليها الماء صبا حتى زالت عين النجاسة طهر المحل ولو لم يدلك موضع النجاسة فإذا كان لا يشترط الدلك مع طهارة الخبث وقيام جرم النجاسة على البدن فكيف يشترط الدلك في رفع الحدث وليس فيه ما يحتاج إلى إزالة بالدلك بنقول النجاسة الان لها ايه لها جرم لها عين فالمفروض ان النجاسة اولى بالاي بالدلك من الحدث اللي مالوش ايه اثر يعني النجاسة المعنوية ملهاش عين ملهاش جرم ملهاش اثر على البدن بخلاف النجاسة الحسنية لها ايه لها جرم او لها موجود لها عين موجودة سواء على البدن او على فقلنا اذا الان واحد ماشي في المطر وعلى بدن أو على ثوب نجاسة والمطر نزل النجاسة بيد حيث لم يبقى لها أثر خلاص ولا يلزم الآيه الدلك فإذا كان الأشد لا يحتاج إلى دلك فالأخف يحتاج طيب وأما المالكية فاستدلوا على وجوب الدلك لأن الله تعالى أمر بغسل أعضاء الوضوء والدلك شرط في مسمى الغس فلا يكون هناك غسل إلا إذا كان معه دلك فليس المطلوب وصول الماء إلى هذه الأعضاء فقط بل المطلوب إيصال الماء إلى الجسد على وجه يسمى غسلا ولا يتحقق هذا إلا بالدلك إذا قولهم مبنى عليه على إنهم جعلوا الدلك من مسمى الغس وقد قال عطاء في الجنوبي يفيض عليه الماء قال لا بل يغتسل غسلا لأن الله تعالى قال حتى تغتسلوا ولا يقال اغتسل إلا لمن ذلك نفته ورده ابن حزب فقال من ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدلك لليد فقد ادعى ما لا برهان له به وهذا في الحقيقة ما عليه علماء اللغة رحمهم الله تعالى إن الغسل معناه تعميم الموضع او المحل بالماء فقط دلك أو لم يدلك واستدل أيضا بالقياس على طهارة التيمم قال المزن رحمه الله تعالى ولأن التيمم يشترط فيه امرار اليد فكذلك هنا قال ابن قدامة وأما قياسه على التيمم فبعيف لأن التيمم أمرنا فيه بالمسح والمسح لا يكون إلا باليد ويتعذر بالغالب امرار التراب إلا باليد صحيح هيمر بإيه هنا حتى لو مسح بغير اليد المهم إن في إيه إن فيه مسح ومما تقدم يظهر والله تعالى أعلم أن قول الجمهور أرجح بل ظاهر قول الجصاص جصاص إيه حنفي احنا قلنا الوقت المسألة فيها قولين قول الجمهور بالاستحباب وقول الملكية بالوجوب اقول ظاهر قول الجصاص يقتضي عدم مشروعية الدلك اصلا لا على الاستحباب ولا على الوجوب قال قال قال الله تعالى فاغفلوا فهو متى أجر الماء على الموضع فقد فعل مقتضاء الآية وموجبها فمن شرط فيه دلك الموضع بيده فقد زاد فيه ما ليس منه وغير جائز الزيادة في النص إلا بمثل ما يجوز به النسخ فقول وغير جائز الزيادة يقتضي عدم المشروعي وده قول ثالث في المسألة أو قد نجعله قول ثالث في المسألة وقال السرخصي في المقصود والدلك في الاغتسال ليس بشرط إلا على قول مالك رحمه الله تعالى يقيسه بغسل النجاسة العينية ولنا أن الواجب بالنص الأطهار والدلك يكون زيادة عليه والدلك المقصود إزالة عين من البدن وليس على بدن الجنوب عين يزيلها بالاغتسال فلا حاجة إلى الدلك إذا هنا إيه نقول إن كلام السرخافي يقول لك طيب الدلك نحتاجه في حالة إيه إزالة عين موجودة على ثوب أو بدن طيب إذا ما كانش فيها عين موجودة لا على بدن ولا على ثوب إذا نحتاج دلك إيه قد يقول قائل الدلك هنا من إصباغ الغسل فهل يصح هذا القول ولا لأ ما لكش دعم قول ملكية خلاص احنا قلنا قول ملكية ضعيف لأنه ليس الدلك من مسمى الغسل لكن واحد يقولك احنا بنغتسل و بندلك استحبابا لأنه الدلك من إصداغ الغسل او الوضوء إذا كان في الوضوء هتقول لي لا الظاهر والله تعالى أعلم إن الإصداغ في الطهارة المقصود به اكمال الطهارة واتمنها بتعميم العضو بالماء فقط فبنقول الآن لا يقال ان الدلك مستفاد من امر النبي صلى الله عليه وسلم باسباغ الطهارة لان الاسباب المقصود به وصول الماء الى العضو المطلوب غسله كما في الحديث أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار طبعا أسبغ الوضوء ظهر أنها مدرجة في الحديث لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق الوعيد أو الويل إلا عليه عدم وصول الماء إلى هذا العضل فالمطلوب هو وصول الماء فقط فإذا حصل وصول الماء يبقى تحقق الإيه؟ تحقق الإسباب ذلك أو لم يدلك ولو كان الغسل لا يقع إلا على الدلك لكان الموضع الذي لا يمكن الوصول إليه باليد فاعلى الظهر مما يشق غسله فإما أن يقال بسقوط الدلك للعجز وإما أن يقال يستعان على ذلك بالغير كزوجة أو أمة وطبعا بكل من هذه الأطوال قال نفر من المالكي وحينئذ نقول أين الدليل على ذلك إلا أن يكون من التعمق الذي لم نؤمر به وهذا يدل على ضعف الحول بوجوب التدليك والله تعالى أعلم مما سبق يتضح أن للغسل صفاتهم مجزئة وكاملة أما الغسل فلا بد فيه من ثلاثة أشياء اولها الماء الطهور مع القدرة عليه والثاني النية والثالث تعميم الجسد بالماء هذه الفروض المتفق عليها أما الأول وهو الماء الطهور فقال ابن المنزر رحمه الله تعالى قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فالطهارة على ظاهر كتاب الله عز وجل بكل ماء إلا ما منع منه كتاب أو سنة أو إجماع والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه هو الماء الذي غلبت عليه النجاسة بلون او طعم او ريح ومن هنا انبه الى بعض كتب الفقه التي يزعم اصحابها ان الرجل لو استعمل الصابون اثناء الغسل ان غسل باطل هذا قالوا صاحب الفقه الواضح وغيره من المعاصرين هذا كلام لا اثارت عليه من علم لان الصابون او نحو طاهر ولا نجس طاهر ومدام اسم الماء يشمل هذا الخليط بنقول عليه ماء بصبون ما بنقولش ايه صبون بماء بنقول ماء بصبون حتى وان كان الصبون ده مختلط بالماء في الانان والعادة جارية ان اللي بيعمل ايه اللي بيستعمل الصبون بيعمل ايه بتلايه بيه على البدن والمية اللي نازلة بتكون مية ايه مية مطلقة مية مطلقة فاين ابصال الغسل او الوضوء بمثل هذا التصرف ده البدن عليه ايه عليه صبون والصبون طاهر ونزل الماء المطلق بالصبون ده فنقول ليه كده يقولك لا لانه استعمى الماء غير مطلق او يقولهم ان هو الماء لما نزل على اعالي البدن اختلط بالايه بالصبون فكان الماء المطهر لأسفل البدن ماء مخلوق حتى لو كان كذلك انا بقول له الصابون نفسه اتخلطت الماء اللي في الإناء الذي تختسل فيه لاشي لأنه كما قلت قبل ذلك الماء بينقسب إلى قسمين اثنين فقط إما ماء طاهر مطهر وإما نجس او متنجس بس وكل ما يثار من ان الماء ثلاثه اقسام ماء طاهر وطهور اي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره ويدخلوا فيه الماء المختلط به الطاهرات لا هذا الكلام غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاطيه رضي الله تعالى عنها اغسلنها بماء وصد و لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحث قال هو الطهور ماء مع شديد الملوحة جدا ولو صححنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها اثر العجين معروف أن أثر العجين بيغير لون وطعن وريحة المي إنه مفارق بين التغيير بنجاسة والتغيير بطهارة فالطاهر اذا التقى بطاهر فالمحصلة طاهر ما لم يغلب عليه فيكون الحكم للغاية فاذا طغى الصابون على الماء حتى اذا نظر واحد وقال ده صابون سائل يبقى ده ايه ما يصبحش لان اسم الماء الان لم يعود يشمل فاللي بينظر يقولك ده صابون سائل عكس ما يقولك ده مية صابون او مية عليها صابون زي ما بنقول مثلاً الشاي مية وهن كتكون مية كثير عليها قليل من الشاي لكن غير اي حد هينظر لها هيقول ده ايه هيقول ده شاي مش هيقول مية خلص احنا المعتبر عندنا الاسماء المطلقة ده بيقول عليه مرقة شربة يعني وده بيقول عليه شاي وده بقول عليه حلبة وده بقول عليه مية بصابون وده بقول عليه ماء ورد ماء وردة اصبح الاتم وهوش ايه مي لأن الورد هو الاصل عندنا في هذا الحاصل ان ما دام اسم الماء موجود وهو الغالب يبقى يصلح التطهر بهذا الماء وان تغير لونه وطعمه ورائحته الثلاث لكن بايه بطاهر يبقى اللي يمنع من استعماله هو الماء المتغير بنجاسه او الماء الذي غلب عليه الخليط او ما خلط به فسمي باسم هذا المخلوط به زي ما قلنا شاي او حلبة او ينسون او غيره او, أو الاسر نعم سيان الامر واسع طالما ما عندكش مانع شرعا خلاص خلصت المية بغيره او استعملتها مطلقة لا بأس بذلك نعم قال والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه هو الماء الذي غلبت عليه النداسة بلون أو طعم أو ريع ولا يرفع الحدث سائل آخر غير الماء وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الأوسط والغزالي في الوسيط قال الأول ابن المنذر أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء كالزيت والدهن والمرق وقال الثاني الغزالي الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات أما في طهارة الحدث فبالإجماع طبعا احنا تكلمنا قبل كده في نسألة طهارة النجاسات بالماء وبغير الماء ورجحنا أن في النجاسات الأمر واسع فبأي شيء زالت النجاسة زال حكمها بكلور أو بنزين أو أي شيء المهم من النجاسة تزول فيزول حكمها قلت وما طبعا حقوا هنا لإيه الإجماع على أن طهارة الحدث تكون إلا بالماء قلت يستثنى أو ينبغي أم يستثنى من السوائل النبيذ فإنه مختلف في رفع الحدث به فقيل يتوبأ به إن لم يجد غيره وهو مذهب أبي حنيفة وقيل يتوبأ به ويتيمم وهو مذهب محمد بن الحسن وقيل يتيمم ولا يتوضأ به وهو مذهب المالكية والشفعية والحنابلة واختره أبو يوسف والطحاو من الحنفية ورواي عن أبي حنيفة ورجحه أبو محمد بن حز رحمه الله تعالى وهو الراجح فإذا لم يوجد الماء الطهور فإنه يتيمم كما سبق بيانه ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله